توقفنا أمس يا عم قبل أن نكمل المسألة السابعة من الجزء الأول من الآية السابسة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم صدق الله العظيم نعم يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام إن العلماء اختلفوا في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة فقال مالك لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا لأحد مستمسكا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وقال أبو حنيفة جائز للصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدد إحراما فإن ماذا على حجه ذلك لم يجزه من حجة الإسلام بارك الله فيك يا ولدي بارك الله فيك الآن إذا نستطيع أن نواصل لقائنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. والان إلا يا إخواني بعد أن عرضنا ما قاله مالك وما قاله أبو حنيفة في هذا الأمر نعرض الآن ما قاله الشافعي إذا أحرم الصبي, الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه من حجة الإسلام. وكذلك العبد لو عتق بمزدلفة وبلغ الصبي بها فرجع إلى عرفه بعد العتق والبلوغ فأدرك الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهما من حجة الإسلام ولم يكن عليهما دم ولو احتاط فأهراق دما كان أحب الي وليس ذلك بالبين عندي وقد احتج في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علي رضي الله تعالى عنه إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر من اليمن مهلا بالحج بما أهللت قال قلت لبيك اللهم بإهلال كإهلال نبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أهللت بالحج وسقت الهدي قال الشافعي ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته ولا أمره بتجديد نية لإفراد أو تمتع أو كرام وقال مالك في المصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج أجزاءه من حجة الإسلام وكذلك العبد يعتق والصبي يبلغ إذا لم يكونوا محرمين ولا دم على واحد منهم وإنما يلزم الدم من أراد الحج ولم يحرم من الميقات وقال أبو حنيفة يلزم العبد الدم وهو كالحر عندهم في تجاوز الميقات بخلاف الصبي والنصراني فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول مكة لسقوط الفرد عنهما فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبي كان حكمهما حكم المكي ولا شيء عليهما في ترك الميقات والآن ننتقل إلى جزء آخر من الآية وهو قوله تعالى فإن احصرتم فما استيصر من الهدي وفيه اثنتا عشرة مسألة الأولى قال ابن العربي هذه آية مشكلة عضلة من العضل قلت لا إشكال فيها ونحن نبينها غاية البيان فنقول الإحصار هو المنع من الوجه الذي نقصده بالعوائق جملة وجملة أي بأي عذر كان كان حصر عدد أو جور سلطان أو مرضا أو ما كان واختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين الأول قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما هو المرض للعدو وقيل العدو خاصة قاله ابن عباس وابن عمر وانس والشافعي قال ابن العربي وهو اختيار علمائنا ورأي اكثر اهل اللغة ومحصليها على ان احصر عرض للمرض وحصر نزل به العدو قلت ما حكاه ابن العربي من انه اختيار علمائنا فلم يقل به الا اشهب وحده وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا الإحصار إنما هو المرض وأما العدو فإنما يقال فيه حصر حصرا فهو محصور قاله الباجي وحكى أبو إسحاق الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة على ما يأتي وقال أبو عبيدة والكسائي أحصر بالمرض وحصر بالعدو وفي المجمل لابن فارس على العكس فحصر بالمرض وأحصر بالعدو وقال الطائفة يقال أحصر فيهما جميعا وذلك من الرباعي قلت وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في موطئه أحصر فيهما وقال الفراء هما بمعنى واحد في المرض والعدو وقال القشيري أبو نصر ودعت الشافعية أن الإحصار يستعمل في العدو، فأما المرض فيستعمل فيه الحصر، وصحيح أنهما يستعملان فيهما. وأنا أقول مدعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد وغيره على خلافه. قال الخليل حصرت الرجل حصرا أي منعته وحبسته وأحصر الحاج عن بلوغ المنازك من مرض أو نحوه هكذا قال جعل الأول ثلاثيا من حصرته والثاني في المرض رباعيا وعلى هذا خرج قول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو وقال بعضهم أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها وقد حصره العدو يحصرونه اذا ضيقوا عليه فاطفوا به وحاصروه محاصره وحصار وقال الاخفش حصرت الرجل فهو محصور اي حبسته واحصرني بولي واحصرني مرضي اي جعلني احصر نفسي وقال ابو عمر الشيبني حصرني الشيء واحصرني اي فالأكثر من أهل اللغة على أن حصر في العدو وأحصر في المرض وقد قيل ذلك في قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وذلك في سورة البقرة وقال ابن ميادة وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول وقال الزجاج الاحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض فأما من العدو فلا يقال فيه إلا حصرا يقال حصرا حصرا وفي الأول أحصرا إحصارا وأصل الكلمة من الحبس ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسره والحصير الملك لانه كالمحبوس من وراء الحجاب والحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقات البرضية الى بعض كحبس الشيء مع غيره المسألة الثانية ولما كان اصل الحصر الحبس قالت الحنفية المحصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الاحرام بمرض او عدو او غير ذلك واحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقا وقالوا وذكر الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكام أمان من الجدام وقال من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الشوص وجع السن واللوس وجع الأزن والعلوص وجع البطن أخرجه ابن ماجة في سننه قالوا وإنما جعلنا حبس العدو حصارا قياسا على المرض إذا كان في حكمه لا بدلاله الظاهر وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعي وأهل المدينة المراد بالآية الكريمة حصر العدو لأن الآية نزلت سنة ست في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة قال ابن عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديا وحلق رأسه ودل على هذا قوله تعالى فإذا أمنتم ولم يقل برئتم والله أعلم المسألة الثالثة يا إخواني جمهور الناس على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه وقال قتادة وإبراهيم يبعث بهديه إن أمكنه فإذا بلغ محله صار حلالا وقال أبو حنيفة دم الإحصار لا يتوقف على يوم النحر بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بلغ محله وخالفه صاحباه فقال يتوقف على يوم النحر وإن نحر قبله لم يجزه وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان لقد فهمت من خلاصة ما قاله الإمام يا عم أن المراد بالآية حصر العدو لأن الآية نزلت في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة بالضبط يا ولدي هو ذاك بالضبط والمراد بالإحصار في الآية كما بين لنا الإمام المنع عن الطواف في العمرة وعن الوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة في الحج وذهب أكثر العلماء منهم الأحناف وأحمد إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت من عدو أو مرض يزيد بالانتقال والحركة أو خوف أو ضياع النفقة أو موت محرم الزوجة في الطريق وغير ذلك من الاعذار المانعة لا حرمان الله من علمك وفضلك يا عم أنت دائما توضح لي ما قد أعجز عن استيعابه من شرح مولانا الإمام وبارك الله فيك يا ولدي وزادك حبا في العلم وغدا موعدنا إن شاء الله مع الإمام لنواصل قراءة كتابه الجامع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ